فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبا فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض